اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي Mm-hmm. Oh, <laughs> Həyəm in mm -hmm. وما كان وَbiza ka o mil webbizaka o وَفِي ذَلِكَ أُمُرْتُ وَأَمَا أُنْذِرُ ولا تستي Wang Qing إن ربك فريق Mm hmm.